بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير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 إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 من السماء رضا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخيطين له الدين ولو كره الكافرون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 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أَبْنَاءَ الذين آمَنُوا معه واتحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إِلَّا في ضلال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 وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم لَا الله لا يهدي من هو كذاب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 ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاطم ومن يضلل الله فما له من هاد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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بللي صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأصطلع إلى إله موسى وإني لأظن وكذلك زين لفرعون سوء عمله وقد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم السبعون أهدكم سبيل الرشاد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 إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحابنا. فستذكرون ما أَقُولُ لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إِنَّ الله بطير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في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 إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَّعْمَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدار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 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي بآيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبطرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبث مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حقا فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فَلَمْ يَثِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ طَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 نابه مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانه لما راوا باسنا تنة الله التي قد حلت في عباده وقصر هنالك الكافر